السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أما عشان, نقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان نكون معاه النعيم لعينه سمعت على جنات التي فيها ما ولا سمعت ولا نكون نرأت أدنه في قلب خطر د و تعالوا ونقرب أكتر واكتر من كوكب كلنا اكتر كوكب محتاجين له بجد نركب سفينه الفضاء بسم الله توكلنا على الله وطلعين الكواكب الله ما شاء بنقرب بنظرها الجميلة النهاردة جدا ومن ا ل ل ب ر في زمان اختفى فيه البر من قلوب كثير من الناس واشتكى اباء و أ م ه ا ت من ق ص و ة ا ل أ ب ن ا ء ومن ع ف و ق ا ل أ ب ن ا ء ولا حول ولا ق و ة الابناء محتاجين المعنى الجميل والخلق الجميل والواجب الجميل اللي ربنا أ م ر ن ا بيه ده أن نرجع مرة تانية ونتعايش معاه وتعالى مرة الله سبحانه وتعالى عشان بفضل أخلاق、النبي. منقرب ك تعالوا ر واكتر قال اخبركم واقربكم وبكررلك قال احبكم كل الي مجلسا الحديث حلقة مني ده ش ن تنسووش ما اخبركم احبكم الي ق ك م م نتعرف ي مجلسا القيامة قلنا بلى رصلاقة لأحاسنكم يا يوم اخلاقا ا ا ل و ن ت ع على سكان الكوكب الجميل دا ك كل سكان الكوكب ي يعني ناس هيكونوا برين هيقابلنا دخلين سيدنا غرايرة الحقيقة د ده طبعا باباهم ناس ومهاتهم اول واحنا ابو قصر قصر أبو هريرة رضي كان بيدعو امه دائما ا ن ه ي تسلم وكانت تاب عليه وترفض وكل يوم يكلم عن الإسلام هو وفي ك يكلم ل الإسلام يوم هو عن ت ر ض و ف يوم من الايام أ ي م ج ا بيكلم ل ل عن ا إ س ف س ب ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و هريره ة لا يتحمل لكن صلى ل ل ا دي أمي لكن دي طب نبي ع لا ي عندي أبوي ه وسلم أغلى من ومن ن يتحمل يقول يؤمن قال لا كده أحدكم ح ى أكون أ ب إليه ن و ا د وولده أدعو تدعو يهدي ي أجمعين للنبي عليه بيبكي مريض بيقول يا أمي فتأبع علي واليوم أسمعتني فيكما يا ومن وسلم هو رسول رسول أبو الناس صلى الله له الله إلى الإسلام الله ألا الله هريرة مبارك أم كنت أنت أن فراح بكاء فتابع أقرأ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم م ه د أ م أ ب ي ه ر ي ر ة استبشر أ ب ي ه ر ي ر ة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إ ل ى البيت أول إلى البيت فوجد الباب مغلقاً. فاول ملا الباب مغلق فقال ف س ب ع ت خضت الماء ف إ ذ ا ب أ م ي تعجل بدرعها وخمارها وتفتح الباب وإيه ورضاه وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو وسلم وقل إله شديدة رضي دي هي يا هريرة يا عليه هريرة جري النبي عليه الله عنه فتحته أمه أشهد الله عبده الله الله قلبه الله كانت لكن المرة قالت أبا قالت لا إلا محمدا ما شاء الفرحة أن أن تبتسم قلت ملت الله أبشر أجل صلى على صلى له الله اضعائك جل عز فحمد النبي ربه جل وعلا و أ ث ن ى عليه بما هو أ ه ل ه ثم قال ابو هريره ة المسألة لقى ثالثاء سلك فقال بقى فما ا ل حبب, المؤمنين حبب وامه ن يسمع ن المؤمنين اليهما يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام ابو ه ر ي ر ة ق ع د مع النبي يا بختك يا ابو هريره الله عليه وسلم النبي كان معاه م ر صحن ي فيه طمر فوز على كل ا ل ص ح ا ب ة طمرتين فابو ريه رح تمرية ورح نخب تمرية واكل نخب فالنبي س أ ل ه لما فعلتها ذ زي ابا أ هريره قال خباتها لامي قال كلها يا أبا هريرة أبا و سبحان ن ع ط ي ك تمرتين الله أ ب و ه ر ي ر ة جماعه تخيلوا انه فضل ملازم أ م ه ولم يحج حتى ماتت لكن أ ت تخيل حرم نفسه من ان يروح يحج عشان عشان بره بأمه. مش يسيب أمه لوحدها ابدا لحد ما امه ماتت وذهب أبا هريرة ليحج إ ل ى بيت الله عز وجل وده صورة كوكب تعالوا جدا كده ليه كانت كل البر عشان كل أصر جميل في كوكب البر شوفوا من الثاني أصر الأصر جميلة جميل حقي في بصر ص ح ا ب ي ج ل ي ل ل ا ح ق ي ق ة ممكن يكون في ناس ك ت ي ر ة جدا متعرفوش لكن حسب ه ان الله يعرفه وعايزك انت كمان تحفظ اسم هذا الصحابي الجليل اسمه ح ا ر ث ة ا بن النعمان ن ابن النعمان مصنى إبن, إبن بسندا ان نمت فرأيتني الجنة سبحان نمت فرأيتني الجنة حارثة حديثه أحمد صحيح الحبيب الله قال يا الله قال ورد رجل يقرأ ر بطل عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت في في في صوت رجل يقرأ فقلت من هذا فقال جبريل هذا ح ا ر ث ة ا بن النعمان فقال النبي معلقا كذلك البر كذلك البر يعني اللي وصلوا ل ل د ر ج ة و ا ل م ن ز ل ة ا ل ج م ي ل ة دي ان ن أنا انام واسمع صوته وهو بيقرا القران في الجنه بر الناس بامه في رواية تانية أمين قالت, إيه؟ قالت كان رجلان من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ر من كان في هذه الامه أ أ م م م ة ب ه سبحان الله اللي أ ة وحارثة مين؟ عثمان نعمان بن عفان ابن و عثمان بامهما ن ع ن كان ل طبعا ي قصر رضي وأرضاه طبعا يعني عنه ع الله ث ن بن عثمان كان منذ أن أسلمت لم أستطع أن أنظر في وجه أمي. يا الله. ده النهاردة النهاردة سيدنا عثمان بيقول شباب وفي بنات يعمل أسلمت لم أمي والله يا الله يا في في وفي وجه ده أستطع مبيرضاش ا يبص في وش أ م ه ومش عشان هو م خ س ف منها عشان هو مش طايق يبصلها سبحان الله ده في أباء وأبناء النهاردة بيبص الأم فيه بيبص عافينا العالمين احتقار وعافيكو عيازا سبحان الله ويحن عليهم يعني شيء جميل جدا جدا سبحان الله يعني سيدنا ب عثمان بن عفان قال لم أ س ت ط ع أ ن انظر إ ل ى وجه أ م ي منذ أ ن اسلمت ح ا ر ث ة بن العمان كان بيعمل ايه ب ي ق و ل والله منذ أ ن أ س ل م ت لم تاكل امي ل ق م ة بيدها ولما تيجي تنام يروح يمسح ع ن ي ي الفراش بتاعها ب إ ي د ي ه فيتهم يديه بالخشونه يقول لعل ا و ع س يكون في حصوايا و أ ن ا مش حاسس بيها فيمسح الفراش بوجهه ق ش ي ه أ ن يكون هناك شيء يؤذي أ م ه عند نومها قل قلاش بالك ولما كانت تطلب بتقولي كانت ما كانش منه يستفمها ما يعني أنت بتقولي إيه شيء لا يسكت. لحد ا يسكت ل ما يخرج ب ر ا و ي س أ ل اللي معاه اله يقول له كبته و كذا ي و ح ينفذ على طول لانه خايف ان ي س أ ل امه ليكون بذلك رفع صوته ف و ق امه سبحان الله فكان ليه قصر جميل جدا في كوكب البر تعالوا نشوف القصر ا ل ث ا ل ث او الرابع قصر واحد ب ر ض و ناس كتير جدا م ا ع ر ف و ش لكنه بفضل الله سبحانه ت ع ا ل ى ربنا ج ع ل ه قبول عجيب جدا جدا ب في ض ل الله ف السماء وفي ا ل أ أ ر ض و ن ا لست م ب ا ر ا هذا اسمه قويس القرني قويس القرني ده رجل من أمداد, من أمداد اليمن مكان اليمن قويس القرني النبي قال في في قويس قويس قويس حديث ده عنه من من روام مسلم انهما ما أو شفوش رجل جدا حديث عجيب وليس ق ر ن ي ن من التابعين المخضرمين اللي عهد ا ن ب ي ن ل ن هم ل ي عايش ل ب في تخيلوا أخواني وأحبابي عهد ي هتتغرب و النبي دوب لكنه ا ا ا ي لم ير ن أو المدينة هيروح يصلم بين يدي النبي أصبح صحابيا يروح تخيل مرضيش ذلك ورغم ه و كان بجوارها بياكلها ويشربها ويديها العلاج ويراعيها ويوضيها ويخليها تصلي ويسندها وي... ويعملها تصلي حياتها اغراض كل فاكراما م ا عايز يسيبها لان ن كانش ش في ما غ ه فضل ق ع د جنب م لهذا م ونفسه يروح يقول وقال وقال رسول وهو يكون يروح لوحدها للنبي علشان نكا لك لكن عايز يكرره قدام النبي عشان نفسه ان يكون صحابي لكن مرضيش يروح علشان فعلا فاكراما يسبش له اشهد اله الله الله شهدها يكرره امه عايز صحابي مرضيش لا الا قدام ما الرجل البار بامه المولى عز وجل يرسل سيدنا جبريل م خ ص و ص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله فقال ي اليمن واحد اسمه قويس القرني. الرجل ده من ي ر ن النبي اضر الناس ا م ما ه حاجبوش ان ج ي لك ان ه امه مش عايز يسيب أمه. اذكروا بين الصحابة يسيب بين و خير ل الامة ت ع ف قدر ه ذ التابعين ا ر خير ج ل فقال النبي ل ان رجل يقال له قويس القرني كان ليه علامة جميلة جداً. قال اقسم فقال بيقول والدة هو بار بها. لو أقسم على الله فقال فمروه فليستغفر لكم. بيقول الابو وعمر ليه جميلة فليستغفر يا حبيبي كان علامة جدا بار بها الله لابرة الكلام له على لكم الكلام بكر من ده ده و ث م ايه ن و ع ل وطلحة والزبير معقوله م ان رتبه ويس ا ل ق ر ن ي ة افضل من ابي بكر وعمر طبعا لا مستحيل لكن بره بامه رفع في منزله عاليه جدا عند ربنا ل د ر ج ة ان ربنا اوحى للنبي ان ويس القرنيه ة د ممكن يستغفر لهؤلاء الناس الافاضل قال من فليستغفر لكم اللي ادركه الخطاب ابي فليستغفر لكم معرفش من من عمر بن روحه بكر يش مع أمداد فقال اويس بلى فرقيه عمر ق ا ل و ا انا ل الذي ادعو لك يا امير المنبر ادعو انت لي فقال عمر الخطاب إ ن رسول الله أ م ر ن ا أ ن نمر عليك و أ ن نطلب منك أ ن تستغفر لنا فقال مغفر فقال الكوفة الكوفة الكوفة في يعرفني في قال قال قال اللهم أنا كتابا عاملي الأمير بتاع لا غبراء الناس يشار بالبنام مش عايز شهرة مش عايز حد يعرفني سيبني في حالي مع ربنا سبحانه وتعالى لك إلى إلى لك إلى على على لك لأن إلي إلي ذهب؟ شهرة أمرك؟ من مش مش يسر أكون حتى أين أنت أبعث أحب أن يعني يعني سيبني مع حد تعالوا ب ب د ر ن ما حدش عرفني و حد ا بالبنان أنا عايز حد يشير إليه أ ك ن من ل الأبقياء ل أ أ خ ف ي ا ا ء نشوف ق القصر قويس ي العظيم القرني ا سبحان الله فكان له هذا القصر العظيم. قويس القرني رحمه الله رحمة واسعة تعالوا ء رحمه رحمة ن له صور ج م ي ل ة جدا من البر كانت البر في عهد ا ل ص ح ا ب ة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. صور يوم ولك هو يتأملوا يقول عجيبة فعلا يعني جدا في يوم من الأيام ولك أن تدخل هذا المشهد اللي دي إيه سبحان بالضبط تدخل المشهد كده هذا الملاحظة الله الناس كانت كانت أن سيدنا ب بشر بشر ح وحنا ا الله لما كان ن لكن هم هم عندهم ي ن عجيب فيما د ف عبد م ل كل ا حاجة ق ر ه سبحانه م من ربنا وتعالى س ي ن الله ع ب د ا بن عمر واقف في يوم الايام بعد ما خلص الطواف ب فوجد رجلا يطوف وقد حمل امه على كتفيه والعرق عمال يتصبب من وشه ومن جبهته فإذ رجل هو بيطوف وطبعا تعطين حقها يعني يا ترى أ ن ا إ ذ ا كده اديت حقها لما شلتها على ك ت ا ف وتفط ب ه ا حوالي الكعبه قال لا والله ولا بظفره واحدة يعني ولا بآها واحده طلعت م ن انها قد بلغت من الكبر ع ت ي ة ولا تستطيع ان تقضي حاجتها الا وقد جعلت ظهري لها م ط ة يعني هم كان لها ل ل مطيه ا اللي باخدوا فيها حاجتهم ما كانش في البيت كان اماكن جدا في الصحراء فبيقول امي ما تقدرش تقضي حاجتها الا لما شلها على كتافي ك ن فبيقول على في في بعيدة في تقضي وامشي في بها فترة الصحراء تقدرش و ل لحد ة د ما و ي و س ب ه ا تقضي حاجتها و ق بعيد وبعد ما تقضي حاجتها تنادي علي أ ر و ح أ ش ي ل ه ا م ر ة ت ا ن ي ة و ر ج ع ه ا البيت أ ت ر ا ن ي قد وفرتها ح ق ا ق ا ل لا والله قال لماذا قال ل أ ن ه ا كانت قد كانت تفعل بك هذا و أ ن ت طفل صغير و ه ي تشتهي حياتك وانت الان تفعل بها هكذا وانت تشتهي موتها يا الديل بير كان في يحيا اللي يحيا في جلده ما يقدر يتوضى بمية متدفية بمية اللي اتنين يدخلوا يدخل اللي اللي يستخنوا الله كان واحد اسم الفضل ابن ابوه كان ما كانش ابدا الا النار فاذا ابوه استجن فلما دخلوا استجن السجان منع عنهم ان هو يدخل لهم الموقد اللي هو بتاع النار جلده على لهم عليه المية هو عنده به هو عنهم هو هو ده شو عشان تكون تكون بقى طعب فترة منع فاذا بابنه ياخد ح ا ج ة زي حلت م ي ة كده ويفضل واقف بجوار الـ الـ الـ يعني المصباح البسيط ده اللي معمول بشمعة ده واللي معمول على الكروسين والأجهاز واقف مسخن عليه المية العشاء الثلث الأخير من الليل حتى تدفق الماء وقال لأبيه توضأ يا、أبيه. سبحان الله يفضل واقف طول الليل علشان أبوه يتوضأ. كان في واحد اسمه عبد الله معمول معمول على ويفضل عليه إلى لأبيه يفضل طول أبيه يتوضق فيه بشمعة مسخن من من بعد عبد عون توضق أبوه قرب بن ده تدفق حتى أو ابن عون. عبدالله عون ابن سبحان الله فصوته ي يوم الآيام يا وقالت أمه نعم نادت عبدالله له له لها فقال اترفع بس بيشتمش بتقول قسوتش هو وما ما حاجة يعني يا فقصه ل امه ف ع فذهب واعتق رقبتين خوفا من أ ن يعاقبه الله عز و جل على انه رفع صوته فوق أمه ك امه ن فيه واحد ا س ذر ذر اللي لما دوت مات أبوه أبو بن ابن ابن ب الولد اسمه اسمه ابن عمر عمر ابن يعني ذر ذر ذر قال ى عمر بن ل اللهم ا قال جميل ل إ ن ك قد أ و ج د ت على ابني حقوقا تجاهك وحقوقا تجاهي أوجدت عليني وأوجدت عليني عبتك برني فاللهم إ ن ي قد سامحته فيما قصر فيه من حقي و أ ن ت أ و ل ى ب ا ل م س ا م ح ة فسامحه فيما قصر فيه من حقك فالناس استغربوا على الدعاء على الجميل دوت فقال له مرة أخرى قال يا رب اللهم إنك قد د و ع ترى ن ي الثواب ا ل و أ ج والمثوبة ل ع صبري عند ماذا و ت ب ثوابي وصبري على موت ابني في ميزان ولدي تعجبوا عمرنا أب بيدا ينبني ن ميزان فالناس عمرنا نسمع ي في ولدي في فاجعل الدعوات الجميلة أجر على أن موت م دي طرى كان يصنع معك يا عمر فقال والله ما مشى معي بالنهار إ ل ا وقدمني وما مشى معي ليلا إ ل ا تقدمني ق د م وما ا بالنهار ل ن ابوه وتقدموا يكون رقى ابدا ص ق ف بيت انا تحته عمره تلع يعني قعد ما يمكن من هو ابو الدور الاولاني لا الولد يطلع في التاني كان ان لكن ادب بيعتبر الدور عقوق ينفعش في كان هوش أبوه. سبحان الله. كان محمد المنكدر رحمه الله رحمه رحمه الله وده بن من الله الله الله وسعه خ يضع ر ة التابعين كان خده على ا ل أ ر ض ويقول ل أ م ه أ م ي بالله عليك ضع ي قدمك على خدي حتى أ ع ل م أ ن ك راضيه عني ويقول كما في رواية أخرى ا ل بيت ليلة أغمز ط ر ا ف ك ا ن ب ي ل الأطراف بيعمل ه ا ت د ل ي في أ ط ر ا ف إيديها و ر ج ل ي ه ا قال ابت ليلة أمي أغمز أطراف وكان ب ب ا الليلة الليلة ت أخي يعني يقوم الليلة ويصلي ي هذه و ي بين يدي ل ل ووالله ما أرضى ليلته بليلتي ليلتي ه ما أرضى أ ا ربنا أفضل من أخي اللي يصلي قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى عند من أن بفضل أفضل أخي ليلة يصلي و كثير ا العبدين الحسين رضي الله عنهما كان ن زين إدن رضي ك البر بامي أ م ف لحظت ن أن ه أمه حاجة لحظت إن أمه لما ت ج ي تأكل فكان يترك لها ا ل أ ك ل تماما ويفضل واقف لحد ما تنتهي ا ل أ م من ا ل أ ك ل ثم بعد ذلك يبتدئ هو ي أ ك ل ف س أ ل و ا عن ذلك قال أ خ ش ى أ ن أ ت ن ا و ل شيئا من الطعام تحبه أمي وتشتهي فأكون بذلك أمي وتشتهيه عققت بذلك ب قد س ح ا ن ا ل م ل ك اخويا وحبيبي يا ط ر ى نفسك اتفتحت لبر امك وابوك ولا لسه متفتحتش حد فيكوا لا وان شاء الله ا ل ن ه ا ر د ة ي ب ن ي لنفسه اصر في كوكب البر يعني تعالوا نفتح نفسكم اكتر واكتر ونكلمكم عن تسع فضائل س ر ي ع جدا جدا من فضاء البر الوالدين و ا عليهم, عليهم في ز و لا حول ولا ق و ة الا بالله تعالوا نشوف اول ف ض ي ل ة من فضاء البر الوالدين اول ح ا ج ة ربنا يفرج عنا كل الكربات في الدنيا والاخره ة ا ي وقالوا غ ل ت عليه مصفرة إ ن ه لا ينجيكم اليوم إ ل ا أ ن تدعوا الله عز وجل بصالح عملكم كان ولاجل وكده وفي آآ آآ تربية المواشي شغال الزراعة كان ده في تربية ففي فنقى ف ي يوم الايام بيه طلب الشجر راح بعيد جدا فرجع كان كل يوم ب يحلب ج ي ي ب اللبن الشياه ويروح اول اتنين لازم يشربه هو ام وابوه وبعد ما ام وابوه يشربوا زوجته واولاده ه ي ا ر يشرب بقى المهم إن أم وابو أول اتنين ان ف ي ا ل ي و م ده و ت ت أ خ ر شويه فرجع لقى الام أ والاب、يناموا. سبحان ا ل ه ك ن ممكن نعمل من جماعة الاتين حاجة يا و ر ض ه ه يناموا ك و بره ل ل ه ب أ ب بأمه أبوه أبوه حبيبي تشربه وبعدين بكده وشربهم نصبهم و هو فيكون وخلاص ونامه أو هو ولما يصحوا ه أنه أمه نامه صحهم كان ممكن إما هو أمي حبيبي يصح عشان تشربه وبعدين تاني فيكون صحهم وشربهم تاني أو إن هو من اللبن أنه من يشلهم إصحى يصحي يبقى اشربه لكن لا هو ماحبش يقطع عليهم اي لذه هما درقت بين لذه من ل ذ ت ي ن ل ذ ة النوم ماحبش يقطع عليهم لان النوم برضه لذه و ل ذ ة الري انهم يشربوا اللبن فلذه ا ة ا ديه ممكن ت ت أ خ ر شويه لكن هو مش يحرمهم أ منها منه م من وقام من النوم بعدما ب ع ش وتلززه ل ل لقوا اللبن و قاموا م الفوز ا اللبن ي ايد حبيبهم ي ابنهم ق ل ا ش بدعاء الام والاب انا عايز اقول حاجة زيارة برب、العزة. الفوز ن انا عن نفسي ربنا بيكرمني اي خير في دنيتي أو اخرتي به او شاء ل الله والسعال ه هو بدعوة أم الله رحمها بدعوة رحمة ام بدعاء الوالدين في نشوف في الحديث اللي بيها قيبس نادل أن النبي عليه صلى الله عليه لولدي لولدي طيب الوالدين الحديث قال نادل ان ما الله الله قال ثلاث دعوات لا、ترد. اولها دعوة الوالد الوالد تعالوا ثالث حاجة ان سبب لساعة حصل صلى صلى وسلم ترد دعوة دعوة بر سبب ومسلم العمر وطول الرزق البخاري من صره أن يعظم أن صره القضاء ل له ه ر ز ه له أثره يعني يطول له عمره فليصر رحمه وأن يطول وفي رواية قال فليبر والدي وليصر ينسئ يعني تكون قلنا فليصر البهاقي فليبر طيب الزيادة إزاي اسمها قال جماعة رحمه نفحها بكده ق مبرم و ق ض المبرم ء م ع ق القضاء ا ل ل ي هو ما كان في ع لا م ل ل ل ل ه ا يتغير هو لا ي أ ب د ا أ م ا القضاء المعلق ما كان في علم الملك كان المولى عز وجل يقول الملك فلان الفلاني لو بر أم و ام ب ه وابوه و و مبرش أم فعمره سبعين ق ا هذا ا أن ل ب د س ك و برم بأمه وأبي أم سنه ي ك و عقا وخبال حضرتك يبقى وخبال ربنا ب حضرتك ح ن س وتعالى هيزود ويطور ويبارك لك في عمرك عمرك داود الله لك لك لك كل مفضل الوالدين في في في رسقك ببر رقم ر أ بر ع ة ب الوالدين يعدل الحد و ا ل ع م ر ة والجهاد في سبيل الله م إلى الله الله من إليهما ا قال, حي قال أجر من الله قال بنا قال فارجع حي فتبتغل أجر ف أ ح س ن صحبتهما إ ذ ا كنت عايز ا ل أ ج ر بتاع الجهاد و ا ل ه ج ر ة ارجع لامك و ب و ك و أ ح س ن ص ح ب ة ا ل أ م والاب أ ب إن ش ء الله ي خ ت ب في ض ل الله وتعالى سبحانه ف ر و ا ي ة اخرى قال فان فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله اخويا وحبيبي ففيهما فجاهد جهات كبير جدا ورجلها حاجتهم تكرمهم فوشهم تسايدهم الله ان انت تقبل ايد امك ورجلها ان انت تراعي امك وبوك ان تقبل انت تكرمهم إن انت تتبسم إن انت تقضي حاجتهم إن انت تحاول بفضل الله سبحانه وتعالى حتى كبير وبوك بفضل سبحانه امور الدنيا ان ان ان في أ ش ي ا ء ب س ي ط ة جدا يكون هي من أ م و ر الدنيا هتساعدهم مفيهاش ا معصيه لله هي هتبقى ب ا ل ن س ب ة ل ه م دنيا هتبقى ب ا ل ن س ب ة ل ك أ خ ر ه و أ ج ر بفضل الله سبحانه وتعالى رقم وذير بره يلقروا قال قولوا خمسة أخوي الوالدين من أعظم الخاتمة من عاش على شيء مات عليه ومن مات بأمه ما لهم ومات أخوه دخلوا دخلوا أسباب وأبيه فأول وحبيه الوالدين بوعث وهو عليه عليه الشهادتين عليه حصن الشاب شيء شيء عاش كان عشان لا إله إلا الله على على على إله فإن رقم ستة بر ل ل و ا ل د ي ن لو عندك ز ن و ب وكبائر ع ن د ك وأكيد زنوب أصحاب كلنا قال النبي ك ل بني آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون لو عندك زنوب وعندك كبائر زنوب لو عندك زنوب وعندك كبائر لو كبائر معاصي تعباك يعني بر أ م خطبت امراه ف أ ب ت أ ن تنكحني اتقدمت ل ورفضتني ح د ة و وخطبها غيري فنكحتها ووافقت ح تقدم لها ف عليه قال فغرت ف أ خ ذ ت ن ي ا ل ح م ي ة فقتلتها فهل لي من ت و ب ة فقال له امك عباس أ أم حيه فقال له لا قال إ ذ ن أ ط ع المولى عز وجل وتوب إ ل ي ه وتقرب إ ل ي ه ما استطعت ف س أ ل ه عطاء بن يسار قال يا ابن عباس لم ا ا ذ س أ ل ت ه عن أمي ربي يقول لك امي قتلت بسبب أ ك ع ش ة ليه قال والله يا عطاء ما أ ع ل م عملا اقرب الى الله من بر الوالده ة سبعة رقم بر الوالدين سبب للفوز برحمة سبب الوالدين للفوز ومغصرتي أخوي وحبيبي لو والحديث لامرأة غصر صحيحة حضرتك تفتكر إن ربنا تعالى غصر البغية أن الصحيحة تعالى غفر لامراه بغي سقت كلبا فشكر الله لها وغفر لها وادخلها ا ل ج ن ة فكيف بمن سقى امه و أ ب ا ه كيف بمن قدم الطعام ل أ م ه و أ ب ي ه كيف يفعل به ي ان كانت سقيه كلب ل ل و ا رقم ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه إ ح س ا ن ا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين أشده سنة قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن أ ع م ل صالحا ترضاه و أ ص ل ح لي في ذريتي إ ن ي ثبت إ ل ي ك و إ ن ي من المسلمين أ و ل ئ ك الذين نتقبل عنهم أ ح س ن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أ ص ح ا ب الجنه ة ثلاثة مقرونة بالثلاثة وعد كانوا يوعدون أخوي وحبيبي بقول الصدق سيدنا الذي ابن عباس أشياء بثلاثة لا يقبل ل واحدة ضاير 何 قال جل وعلا و أ ط ي ع الله و أ ط ي ع ا ل رسول فمن أ ط ا ع الله ولم يطع رسول فلم يقبل قال جل وعلا وقيموا أ ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة فمن آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ولم يقموا ا ل ص ل ا ة فلم يقبل وقال جل وعلا أ ن ش ك ر لي والوالدين ف م ن ش ك ر لله ولم يشكر للوالدين فلم يقبل رقم ت س ع ي آ خ ر ح ا ج ة بر الوالدين سب ب لدخول ا ل ج ن ة قال صلى الله عليه وسلم الوالد أ و س ط أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يعني أ ح س ن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وقد جاء رجل كما عند النساء والحاكم بسند صحيح جاء إلى و قال يا رسول الله أ ر د ت أ ن أ غ ز و وقد جئت استشيرك فقال هل لك من أم قل ب ام ل قال له سبيل الله قال ك أستشيرك وقد عايزة راح أجاهد أردت أن أغزو عايز أروح في سبيل الله وقد جئت في ن أم قال نعم قال فالزمها ل ز م ه فإن ا ج رجليها ن تانية ة اللغة مرة تحت قال اسبع ف ف إ ن ا ل ج ن ة تحت رجليها وفي نضمعوني الوالدين في في الحديث الذي الكبير صحيح نجيس صحيح قال الرب بسرد أن رضى رضى وسقطه في س ق ط ه م أ اخويا وحبيبي ابوس ايديك وانت قاعد دلوقتي ب و س ايد امك و ب و س ايد ابوك ولما كانوش عايشين ادعيلهم ربنا يغفر لهم ويرحمهم واعمل لهم ص د ق ة ج ا ر ي ة وربنا يحفظك ويبارك فيك واعلم ان كل م ا ت ع ربنا كل م ا يكون ده في م ي ز ا ر حسنات ابوك وامك فالولد م ن كسب ابيه عايزين لبر اباءنا و ا م ا ت ن ا تعالوا نرجع م ر ة ت ا ن ي ة من كوكب البر لكوكب الارض جديد ونعيش مع خلق جديد ونقرب اكتر واكتر من الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحانك ل ل ه م و س و ش ه د أن ل ا إ ل ه إلا أ ن ت ا أستغفرك ت و و ب إ ل ي ك و ص للعلوم ى ا ل ه ى ص ح ب ه و س ل بحبكم في الاسلاميه ل ه و ل ع ل ك ك م ورحمة و ر الله ا ب ت